وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إلى النَّارِ تَدْعُونَنِي நிழனி قُرْبَ اللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ لي عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَن اتادعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا, وأنما ردنا ذَٰلِكَ إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَلْقَوْنَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا كَرهُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّهُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذَا تَحَاضَرُوا فِي النَّارِ فَيَطُولُ وعفاؤ للذين استكبروا فيقولوا وعفاؤ للذين استكبروا انناكم لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل من فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنه جهنما لا يدعون ربكم يخاف யம் الْعَذَابِ